له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله في كتاب التوحيد باب الشفاعه وقول الله عز وجل وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه, لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقوله قل لله الشفاعه جميعا قوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله ولدعوا الذين زعمتم من دونه ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شريك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ادن له قال ابو العباس ابن تيميه عليه رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما تعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك او قسم منه او يكون عونا لله ولم يبقى الا الشفاعه فبين انها لا تنفع الا لمن ادن له الرب كما قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون هي منتفيه يوم القيامه كما نفها القران واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدا بالشفاعه اولا ثم يقال له ارفع راسك وقل يسمعك وسل تعطى واشفع تشفع وقال ابو هريره من اسعد الناس بشفاعته قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعه لاهل الاخلاص وباذن الله ولا تكون لمن اشرك بالله وحقيقتها ان الله سبحانه هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص فيغفر لهم بواسطه دعاء من ادن له ان يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود الشفاعه التي نفاه القران ما كان فيها شرك ولهذا اثبت الشفاعه باذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تكون الا لاهل التوحيد والاخلاص انتهى كلام ابن فيمين في هذا الباب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيتناول قضيه الشفاعه ولان مساله الشفاعه مدخل من المداخل التي دخل منها الشرك على الامه بانهم فهموا معنى الشفاعه خطا ففهموا ان هناك اناس يشفعون عند الله للعباد ب... ولهم مطلق الصلاحيات في ذلك يشفعون لمن شاء ولمن رضوا عنه فاخذوا يتقربون اليهم ظنا منهم انهم يملكون الشفاعه فتقربوا لهم بانواع القروبات وهذا شرك بالله تبارك وتعالى صرف العباده لغير الله عز وجل شرك مهما كان نيه صاحبه في الباب ده بيبين ايه هي الشفاعه ولمن تكون وفي اخر الباب اتى بنقل عن ابن تيميه عليه رحمه الله بيبين حقيقه الشفاعه الشفاعه الشافي في اللغه ضد الوكله وهو الزوج والشافيع من الارقام اللي هو الزوجي والشفاعه كما يقول الشيخ محمد الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمه الله هي التوسط للغير لجلب منفعه او دفع مضره ان انسان يتوسط عند انسان اخر لكي يجلب منفعه لانسان ثالث او يدفع عنه مضره والشفاعه في الاخره هي الشفاعه في دخول الجنه والنجاه من العذاب الشفاعه في القران مثبته في مواضع ومنفيه في مواضع ربنا تبارك وتعالى احيانا ينفش ان ما فيش ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ينفي الشفاعه وفي مواضع تثبت ولا يشفعون الا لمن ارتضوا فالشفاعه المنفيه غير الشفاعه المثبته الشفاعه اللي نفاها القران هي شفاعه الالهه المعبوده من دون الله في عابديها والشفاعه المنفيه في القران هي الشفاعه بغير اذن الله تبارك وتعالى اما الشفاعه المثبته فهي الشفاعه لاهل التوحيد بعد اذن الله تبارك وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع فيه حقيقه الامر ان الذي يملك الشفاعه هو الله تبارك وتعالى وحده لا يملكها بشر من البشر ولو هنسب الكلام كده وناتي بفائده من كلام ابن تيميه عشان الصوره تبقى واضحه معانا من الاول الشفاعه لو هنضرب لها مثال كده دنيوي واحد اراد ان يتفضل على انسان فقال له هقضي عنك دينك مثلا او ساعطيك سياره وان اتى بانسان اخر ليس له علاقه بالجائزه دي اطلاقا يعني واراد ان يكرمه ويرفعه مقام شريف فقال له تعالى سلم انت الجائزه والهديه دي لفلان فياخد مفتاح العربيه ويسلم على الراجل اللي هو هياخدها هديه ويدي له المفتاح او يديله ظرف فيه المبلغ اللي هو هياخده بيديه في الحقيقه مين اللي منح الشفاعه او في الحقيقه مين اللي ادى الهديه الاصل اللي هو قال للراجل انا هقضي عن كدينك او هديك عربيه الراجل الثاني ده اللي هو سلم على الراجل اللي هو هيستقبل الهديه واداله مفتاح العربيه ده ليس له من الامر شيء لا بمزاجه يختار اللي هياخد الهديه ولا بمزاجه يحدد ايه الهديه ولا قدرها ايه ده فقط ان الراجل اللي هو قال انا ههدي او اقضي الديون حب يكرم الراجل دوت ويرفع مكانه فاتى بي في هذا المنصب الشريفي لو حبينا نطبق الكلام ده على الشفاعه الشفاعه لا يملكها الا الله عز وجل والشفاعه ان ربنا تبارك وتعالى يريد ان يتفضل على بعض المخلوقين وبعض العباد بانه يدخلهم الجنه ب ولا يكون اعمالهم تبلغ منزله الجنه ينقيهم من النار مع ان اعمالهم المفترض توصلهم النار ولكن لما اراد الله تبارك وتعالى اكرام الانبياء ورفع شأنهم واكرام بعض المؤمنين فيجعل هذه الجائزه وهذه العطيه على ايدي هؤلاء فكانهم يوم القيامه هم اللي هيسلموا الايه الجائزه هم اللي هيسلموا الهديه يبقى اذا مين اللي بيختار من يشفع فيهم الله تبارك وتعالى مين اللي بيحدد الجزء اللي هيشفع لهم فيه الله تبارك وتعالى مين اللي يملك الشفاعه الله عز وجل طب بقى الانبياء او المؤمنين او الملائكه ممن لهم شفاعه يوم القيامه هل يملكون في حقيقه الامر شيئا لا يبقى الشفاعه تطلب من مين من ربنا تبارك وتعالى طب ينفع نطلب الشفاعه بمعصيته؟ بالطبع لا. طب ينفع نطلبها بالشرك؟ اكيد لا. فيبقى اللي عايز الشفاعه يعمل ايه؟ يتعبد لله عز وجل لكي يأذن للانبياء او المؤمنين او الملائكه ان يشفعوا فيه. دي خلاصه الشفاعه. بيقول في اول ايه قال تعالى وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وانذر به يعني القران والانذار هو الاعلام المتضمن للتخويف كما يقول الشيخ ابن عثيمين الانذار في اللغه الاعلام يعلمه بشيء والشيء ده او الكلام ده متضمن للتخويف بيقول له بيعرفه بحاجه والحاجه دي تتضمن ويترتب عليها انه يخاف وانذر به قال ابن عباس القران الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم وهم المؤمنون وعن الفضيل بن عياض ليس كله خلقه عاتب انما عاتب الذين يعقلون فقال وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم وهم المؤمنون اصحاب العقول الواعيه قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع الولي اللي هو الناصر والشفيع اللي هو الوسيط لعلهم يتقون يعني اي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامه الايه اللي بعدها قل لله الشفاعه الشفاعه جميعا الايه الاولى نفذ ان يكون هناك شفاعه من الالهه او المعبودات الباطلة الايه الثانيه بتثبت ان في شفاعه ولكنها لله عز وجل يملكها الله تبارك وتعالى كل الله الشفاعه جميعا وقبلها ان اتخذوا من دون الله شفعاء قل او لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون فبين تعالى في هذه الايات وامثالها ان وقوع الشفاعه على هذا الوجه منتفن وممتنع اللي هو ايه زي ما في الايه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله بيعبدوا الاصنام والالهه الباطلة وبيقولوا دول هيشفعوا لنا يوم القيامه فالايات دي بتنفي ان هذه الشفاعه على هذا الوجه واقع لا هذه الشفاعه بهذه الصوره لا تقع وان اتخاذهم شفاعاء شرك لتكملة الايه قل اتنبؤون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحان الله وتعالى سبحانه وتعالى عم يشركون فبين تعالى ان التقرب لغير الله عز وجل بهدف نيل شفاعته شرك بالله تبارك وتعالى وقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون فتبين فبين تعالى ان دعواهم انهم يشفعون لهم بتاليههم ان ذلك منهم اذكم وافتراء قول تعالى كل لله الشفاعه جميعا اي هو مالكها فليس لمن تطلب منه شيء منها وانما تطلب ممن يملكها دون كل من سواه لان ذلك عباده وتاليه لا يصلح الا لله يبقى طلب الشفاعه ده عباده لا يطلب الا من الله تبارك وتعالى الشفاعه في الاخره وقوله تعالى له ملك السماوات والارض تقريرا لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه لانه مالك الملك فاندرج في ذلك منك الشفاعه فاذا كان هو مالكها بطل ان تطلب بطل ان تطلب ممن لا يملكها كما قال تعالى: "من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه" وقوله تعالى: "ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه". قال وقوله "من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه" تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفها القرآن هي التي تطلب من غير الله. وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الآخرة بإذنه، يعني بإذن الله تبارك وتعالى. كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين ودي شروط أخوع الشفاعة يوم القيامة إذن الرب للشافع رضاه عن المشفوع فيه دول الشرطين إن ربنا تبارك على يأذن لله يشفع ويرضى عن المشفوع فيه فإذا كان ما فيش شفاعة يوم القيامة إلا بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشروع فيه يبقى اللي يملك الشفاعه على الحقيقه هو الله تبارك وتعالى وهو تعالى لا يرضى من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه الا ما اريد به وجهه ولقى العبد به ربه مخلصا غير شاك في ذلك الشفاعه في الاخره لا تكون الا في اهل التوحيد ولا يوجد استثناء في ذلك إلا استثناء واحد وخاصٌ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهيأتي معاً قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى في ناس تقول لك ماشي البشر ملهمش شفاعة واضح لكن الملائكة بقى دول في السماء ومقربين من ربنا ولا يعصون الله ما أمرهم فربنا تبرك تعالى قال قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى يبقى ما تظنش ان الملائكه علشان هي لا تعصي ومقربه وفي السماء ان شفاعتها مقبوله باطلاق لا لا لازم ايضا ياذن الله لها ويرضى عن المشروع فيه وقوله قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الْآيَةِ دِي بتسمى قاطعه عروق الشرك بتقطع كل طريق وبتزيل كل وهم ممكن بسببه انسان يتقرب ويعبد انسان اخر فربنا تبارك وتعالى نفى عن كل المعبودات من دونه الاسباب اللي هي ممكن تجعله يستحق العباده فربنا تبارك وتعالى قال ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض يبقى الانسان بيعبد اللي يملك ليعطيه فربنا قال لا يملكون نفع عنهم الملك طيب ممكن الانسان ما يكونش مالك متفرد ولكن يبقى شريك فربنا نافع عنهم دي ايضا وقال وما لهم فيهما من شرك ما لهمش في السماء والارض شراكه يعني هم لا يملكون السماوات والارض استقلالا ولا شراكه قال وما لهم منهم من ضهير ممكن الانسان ما يكونش مالك ولا شريك لكن يكون معين درع لمين ربنا تبارك تعالى قال وما له منهم من ظهير ملوش ليس لله معين منهم طيب ممكن الانسان ما يكونش مالك ولا شريك ولا معين بس ليه وجهه عند الملك فيبقى شفيع يبقى ليه خاطر يبقى ليه جاه فربنا تبارك تعالى قال ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ادين له يبقى نفى عنهم كل الأسباب اللي ممكن إنسان يتقرب لهم به يبقى المعبودات اللي بتعبك من دون الله لا يملكون وليسوا شركاء وليسوا معينين وليسوا شفعاء إلا بإذن الله لمن كان منهم مؤمنة فيبقى ما فيش أي داعي ولا أي سبب يقتضي إن الإنسان يعبد غير ربنا طارق تعالى ولا يتقرب له أو يتقرب له الكلام الجميل اللي في اخر الباب لابن تيميه عليه رحمه الله ليقول نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك استقلال يعني استقلالا او قسم منه على سبيل الشراكه او يكون عونا لله او يكون عونا لله قالوا ولم يبقى الا الشفاعه فبين انها لا تنفع الا لمن ادن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضوا فبهذه الشفاعه التي فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون هي منتفيه يوم القيامه كما نفاه القران واخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الشفاعه التي ينتظرها المشركون يوم القيامه ان يشفع لهم الهتهم الباطلة شفاعه منتفيه نفها القران بل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه افضل الشافعين النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع بارادته وبرؤيته بل يأذن الله تبارك وتعالى له في من يشفع ايضا فقال انه ياتي فيسجد لربه واحمده لا يبدا بالشفاعه اولا ثم يقل يؤذن له بقى. ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. حديث روال بخارة ومسا. يبا اذا كان ده كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى غيرهم باب اول. وابو هريرة رضي الله عنه الكلام يضبط في من تكون الشفاعة يوم القيامة. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك. قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. يبقى الشفاعه يوم القيامه لا تكون الا للمؤمنين الا لاهل التوحيد فتلك الشفاعه لاهل الاخلاص وباذن الله ولا تكون لمن اشرك بالله يبقى الشفاعه يوم القيامه لابد ان تكون اولا في موحد ثانيا ياذن الله عز وجل للشافع ثالثا يرضى الله تبارك وتعالى عن المشروع فيه مش كل موحد هيشفع فيه في موحدين ويخشون النار وبعد كده يخرجون من النار فيدخلون في الجنه فالشفاعه حتى يؤتى بها يوم القيامه وتفعل لابد ان يكون المشروع فيه موحد ويقذن الله تبارك وتعالى للشافع ويرضى الله تبارك وتعالى عن الايه المشفع فيه طيب حقيقه الشفاعه بقى بيقول وحقيقتها ان الله سبحانه هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص فيغفر له يبقى ربنا يريد ابتداءا ان يغفر لفلان او لهؤلاء بواسطه دعاء من اذن له ان يشفع ل لي... ليكرمه وينال المقام المحمود لو نتذكر مثال الهديه والجائزه هو ده بالصوره بالظبط ربنا تبارك وتعالى هو الذي يتفضل على المؤمنين ان يغفر لهم ويرفع درجاتهم ولكنه اراد ان يكرم بعض عباده فجعل هذا الخير ياتي للناس على ايديهم فالشفاعه التي نفها القران ما كان فيها شرك يبقى الشفاعه المنفيه في القران اللي هي الشفاعه الالهه الباطله في عبيديها او الشفاعه بغير اذن الله او الشفاعه في غير من يرضى عنه الله ولهذا اثبت الشفاعه باذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تكون الا لاهل التوحيد والاخلاص انواع الشفاعات يوم القيامه الشفاعه يوم القيامه درجات وانواع منها شفاعات خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ومنها شفاعات خاصه بالانبياء ومنها شفاعات يشترك فيها الانبياء والمؤمنون والملائكه ومنها شفاعه خاصه بالله تبارك وتعالى الشفاعه الاولى الشفاعه الكبرى اللي هي الشفاعه في الاذن في البدء في الحساب ان ربنا تبارك وتعالى يبدا في حساب العباد لما الناس يطول بها المقام في ارض المحشر فتذهب الى الانبياء نبيا بعد نبي اسال الله ان يشفع لنا فيبدا الحساب لنستريح من مقامنا هذا فيتاخر عن هذا الموطن الموطن والموقف كل الانبياء الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا له دي تسمى الشفاعه الكبرى وهذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى الشفاعه الكبرى اللي هي الشفاعه في في البدء في الحساب دي شفاعه خاصه بمين بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه الثانيه شفاعته صلى الله عليه وسلم لاهل الجنه في دخولها وهذه ايضا خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم الجنه لا تفتح ولا تفتح ابوابها يوم القيامه الا بعد ان يطرق بابها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه احد من اهل الملل الذين امنوا بعيسى اثناء بعثه عيسى عليه السلام الذين امنوا بموسى اثناء بعثته الذين امنوا باي نبي اثناء بعثته لا يدخلون الجنه الا بعد ان يفتح نبينا صلى الله عليه وسلم باب الجنه فيقرع حلق الجنه فيسال خزان الجنه من محمد صلى الله عليه وسلم بك امرنا الا نفتح لاحد قبلك الشفاعه الثالثه شفاعته لقوم من العصاه من امته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم الا يدخلوا اللي يبقى في ناس استحق الدخول النار بذنبها فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون النار وهذه الشفاعه يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الانبياء ودعوى الرسل يوم اذن اللهم سلم سلم فبدعوى الانبياء اللهم سلم سلم والناس سائرون على الصراط في ناس يستحقون الوقوع في النار فينجههم الله بدعاء الانبياء فكانهم شفعوا لهم الا يدخلوا النار مع انهم كانوا يستحقون دخولها الشفاعه الرابعه شفاعته في العصاط من اهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم وده بالاجماع ان هناك من الموحدين من يستحقون دخول النار ويدخلونها فيعذبون بقدر ذنبهم ثم يخرجون الى الجنه وهؤلاء بعد ما يدخلون النار يذهب الانبياء والمؤمنين يا رب اخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون ويتصدقون فياذن الله عز وجل لهم بعد ان يحرم سوارهم على النار فيدخلون النار فيخرجون المؤمنين وهذه الشفاعه يشترك فيها الانبياء والمؤمنون الانبياء والمؤمنون الصالحين من المؤمنين يعني من يأذى لله تبارك تعالى لهم الشفاعة الخامسة شفاعته لقوم من أهل الجنة في رفع وزيادة درجاتهم وهذه لم ينازع فيها أحدا وكلها مختصة بأهل الإخلاص وهذه أيضا خاصة بالأنبياء يعني عموما وال المؤمنين تبعا لان الراجل يرفع له زوجته وان كانت في مقام اقل منه في الجنه واولاده وهذا بشفاعه ابيه الشفاعه السادسه شفاعته في بعض اهله الكفار من اهل النار يخفف عنهم العذاب وهذه خاصه بابي طالب وخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم لان ابي طالب حمل النبي صلى الله عليه وسلم ووقوفه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ساعد الدعوه في بدايتها فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كافر لا يخرج من النار فيشفع له فيخفف عنه من العذاب في شفاعه سابعه اللي هو شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم في ادخال 70000 من الامه من الباب الايمن من الجنه بغير حساب ولا عذاب يبقى الشفاعات الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه الكبرى شفاعته في فتح ابواب الجنه الشفاعه في التخفيف عن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ادخال ال 70000 من الباب الايمن من الجنه الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عدل دي كده انواع الشفاعه يوم القيامه Allah <laughs> سائل تفسير الايات التي وردت في الباب صفه الشفاعه المنفيه وهي الشفاعه شفاعه الالهه الباطله في عبيديها او الشفاعه بغير اذن الله او الشفاعه في من لم يرضى عنه بطلها الشفاعه المثبته لاهل الاخلاص بعد اذن الله ورضاء للشافع ورضاه عن المشروع لذكر الشفاعه الكبرى وهي المقام المحمود صفه ما يفعل صلى الله عليه وسلم انه لا يبدا بالشفاعه بل يسبق فاذا اذن له شفع دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعه لا تطلب منه بل تطلب من الله تبارك وتعالى وحده من اسعد الناس بها حديث ابي هريره ده دليل على ان الشفاعه في الاخره لا تكون الا للموحدين انها لا تكون لمن اشرك بالله بيان حقيقتها من كلام شيخ الاسلام ابن طيب كده يكون ان هنا باب الشفاعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك